وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنا <تصفيق> اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتابك وَكُلَّ شَيْءٍ فَنَاغُ تَفصِيلًا وَكُلَّ إِنْ منو bueno. وكل شيء إن فصلناه تفصيلاً وكل إن أَنزَلْنَا نُطُمًا يَرْجُفُ فِيهِ نُقَيٌّ وَنُرِيدُ لَهُ يَوْمًا قِيَامَتِهِ كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ إِنَّ بَعْضَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزير وازرة وزر أخرين <تصفيق>